صدای استاد شیخ محمد تنتاوی شامل آیت 107 آخر سوره مبارکه کهف و همینطور آیت یک تا سیوم سوره مبارکه مریم سلام الله علیها به مدت پنجا و دو دقیقه مشامی جان رو اطراقی میکنیم با آیت روح بخش قرآن عزیز بشنوید بسم الله الرحمن الرحيم إن كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ما نفدا البحر قبله. I <laughs> برای فلی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 يا حاج يا الله الله. <تصفيق> قال كذلك قال ربك دا ولی قال, رب... قال... قال ربك ولي آية ايه ايه ايه كمان كمان كمان يا يا يا القديس كتاب بالقوة الله الله الله. وقت في عشر دقايق نطلع في البر وعديني معليش وحضرتك بالله بالضرب والده لي لم يكن جباراً عصيراً <ضيف> تلقى من دوني حجابا فأرسلنا إليها سننا لا يرجع والقر في الكتاب لا لا لا بشاور الله الله يا تنقو <dı bizimle> <hits> <t> God <songs> <hits> Gracias. وَلِنَجَعَلَهُ الْآيَةِ <تصفيق> لو نظرت كده نزل عن هذا المكان إلا وحفتهم الملائكة وذكر الله فيه عندك وَلِنَجَعَلَهُ الْآيَةِ سا راسي Oh! صلاةها من تحجير الله <تصفيق>